We'll <music> be كي استقبل هذا الحب الآتي من غير استئذان اعطيني وقتا كي اتذكر هذا الوجه الطالع من شجر النسيان حتى درس حال الريح وحال الموج وادرس خارطة الخلجات اعطيني وقتا حتى ادرس حال الريح وحال الموج وادرس خارطة What? ¡Ah!